ذكر وموعظة ونور فيه شفاء لصيح والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. <تصفيق> آية نيا يا أحبى وعد سديدي يا فرتناد السورة البقرة. الله سبحانه وتعالى وحنا أمر يا إن كدور صن مال إن كيابن مال أولى بوديار جرون. واتقوا واحد كياب يوما مال كياب مال تصل لا تجزي أن جداني نفس النف. عن نفسي نفكل شيئا وحبة، وما أنت إن نفك نفكل وحبة ترين، ولا يقبل منها أن لا قبلني نفتا يضع شفاع نرجو ولا يؤخذ منها أن لا قادنين، عدل مدح سنة، ولا هم ينصرون لا قرقارين، ما أنت سيئها الحبة ويوم عظيم هوي، ويوم يقوم الناس لرب العالمين، ومن أنت إلى جل الجلال وإن بد القرآن الكريم كون جسوع عليه. ومال تله وين ييرجل جله والاتق يوماً ترجعون فيه قفك إلى الله ما تا يض يها ح ومالن قف قفك كلو سح تركرييم ومال حوية إرجيةشفعض عيس س عنين ومال وحوية مهم قفك مالييا مهم قك إن الذينا كفروا لو أن الله في الأرض جميعًا ومثل معه فتد به. من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يجد ما لنت أيها الحب وما لنت إله جل جلاله نيروي واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاس عن والده شيئا ومال لنت أيها الحب ولهذا قفك مؤمنك وحلق الدونية أمرك على جل جلاله بحيئين وقاتلق الرب ربني إسرائيل وإلهي النعمي جل جلاله وإلهي سبحانه وتعالى كفضلي زمن كودي يقفضلي أي مع ذلك إلهي سبحانه وتعالى وحولي واتقوا يوما وأني فضلتكم على العالمين عالمين زمانهم ويا زمن كودي بيقفضل بالله وإلا وحوا يومد النبي محمد عليه السلام باكفضل بدا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكانا خيرا لهم بل يقال لغوية ريادين كان كينيسوكا لعن ولهذا أيها الحب إلهي جلال جلاله هو وينونا حريست أمدهو خير كبادن أيو إلهي نقدر وحالي نقدوني يا أيها الحب إنان إلهي أن كيابن سيان مان كان عديم كانا وديار قرونه ولهذا قرآن الكريم كحياتها دعودن إلهي جلال جلاله حكس ليه إنان إلهي كيابن الشهر الحرام بشهر الحرام مركو الله سبحانه وتعالى بلها حرمد له كهل لهيين وحلق سوى قبى قبية وتق الله واعلموا أن الله مع المتقين الله جل جلاله مركو حاجك يا لهيين يهرق نغا شنادي أركان تإسلامك تا واتهم الحج والعمرة لله وحلق سوى ختم أيها الحب وتق الله واعلموا أن الله الشديد العقاب حجك أيها الحب مركي نحت لقار الله في أيام معدودات الله جل جلاله وحونا در دارمين ووالبا أمر نغسية واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون أيها الحب كغشينا إياه فراش كينا إياه هوين كينا مركان لمعاشرونين إلهي جل جلاله نساوكم حرث لكم وحا إلهي جل جلاله نغو خاتمي واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه هوين كهدي الله فرحي وحال الطلاق ومدوا يكسوك إله جل جلاله تقول الله وعلمه أن الله بكل شيء علي حتى نجنت لأن نجنا يلماه إله جل جلاله الله رب غيوب والوالدات يرضعن أولادهن والوالدات يرضعن أولادهن إله جل جلاله وعلمه أن الله بما تعملون بصير إذا أيها الحب وحلا قبة بعض يمارنتس وحويه وتقود إله جل جلاله مهما إنسان كوه رهيز مهما إنسان كوه ودسميدهاي وحاطر ميس ولهذا كوه جالوبي ايلا هي جل جلاله كفرته غاليمد كو دنت كو واس شفاعه واخ بو تريميسو حاله هودا ناينا isku madhfurtaana واخ بو تريميسو إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم احدهم الأرض ذهبا ولو افتدى به ولك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين لكن تلك اهل الايمان كوا يغون وشفاعه قادحيان ايغانا وا لو شفاعه قاديا بشروط شروط بناء لو شفاعه قاديا الهي جل جلاله وقفك شفاعه قادها يك لا شفعة هي بينه ودمه، ولهذا يوهل حبا، نفط إلي يوم ما دردار منا، إله جل جلاله، أيضا يوهل الحب إله جل جلاله هل كان وشاج؟ أوقت يوم لا تجزي نفس عن نفس ويلي، نفس السورة أي إله جل جلاله، بقول يلباتني يلبو، إياه بقول يلباتني يصدق له وشاج يجوا وحويه، إله جل جلاله بني إسرائيل الله الحي. يا بني إسرائيل اذكروا يا التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين هل كان ماشلا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل أي أي ضع كلا جل جلال جلاله كيد ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون إذا أيها الحب إلهي جل جلال جلاله ما ترسارن سجن كيامي سي سبحانه وتعالى ما نتحول كيدش ندير إلهي لقد قادوا الدنيا لنا إلهي جل جلال جلاله كويك بقى